بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على أهله وصحبه أما بعد كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الشيخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تغمده الله برحمته يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعيد هذه رسالة كتبها شيخنا الإمام العلامة الحبر العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بن قيم الجوزية تغمده الله برحمته إلى بعض أخوانه وسماها الكلمة الطيبة والعمل الصالح وهي كما سماها قال بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجوب الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر واذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامه فلاحه في دنياه وأخرى ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها الثاني محن من الله تعالى يلتله بها ففرضه فيها الصبر والتسليم والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كالأطمي وشق الثياب ونتفي الشعر ونحو ذلك فمدار الصبر على هذه الأركان ثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة وسحارت البلية عطية وصار المهتروه محبوبا فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلك وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء وله عليه عبودية فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر خلق يعطون العبودية فيما يحبون والشأن في إعطاء العبودية في المكاره فبه تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبوديه ولكن فرق عظيم بين عبوديتين فمن كان عبدا لله في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي يتناوله قوله تعالى اليس الله بكاف عبده وفي القراءة الأخرى عباده وهما سواء لأن المفرد المضاف فيعم عمو الجمع، فالكباية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم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 فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه وان اغتال عدوه احدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لابد بد منه لان العبد قد بلي بالغفله والشهوه والغضب ودخوله على العبد من هذه الابواب الثلاثه ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفله ولا بد له من شهوه ولا بد له من غضب وقد كان آدم ابو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم ومع هذا فلم ينزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غره وغفلة فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثه به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكل من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه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 بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعاده العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه فإذا أراد الله تعالى بهذا المثيل خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكثار ودوام اللجا إلى الله تعالى ورث قهر إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده فالعارف سائر إلى الله تعالى بينها بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يصير إلا بهما فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه قال شيخ الإسلام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 فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت وألا يرى نفسه إلا مفلسا وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصر والإفلاس المحض دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدعه وشمرته الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقاره إليه وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كامرة إلى ربه تبارك وتعالى وأنه إن تخلى عنه طر فتعيد هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته ولا طريق إلى الله تعالى أقراب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها حب كامل وذل تام ومن شأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظهر عدوه به إلا على غرة وغفلة وما أسرع ما ينعيشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته فصل وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه فاستقامة القلب بشيئين أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه وما أثال هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو وهو أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محبة، وينغصها عليه فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيط جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد وأن من خاف غيره سلط عليه وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه الله عليه ولا بد الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الأمر الناهي فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا تردون لله وقارا قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي هو أن لا يعارض بترخيص جاف ولا يعرض لتشديد غال ولا يحمل على علة توهن للقيادة ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهيه ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا عن تعظيم الآمر الناهي فعلامه التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمسرعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها كما يحزن على فوت الجماع ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة سبعة دينارا لأكل يديه ندما واسفا فكيف وكل ضعف مما تضعف به صلاه الجماعه خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى فاذا فوت العبد عليه هذا النبح خسر قطعا وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبه غير مرتاع لها فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جاريه ميتة فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره فهكذا سواء. الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة عن الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في السند ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يصل الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى فتفاضل الاعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكثر تكثيرا كاملا والنفس بحسبه وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصاله وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشراء يكفر سنة قالوا فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشراء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فطل عن التكفير ينال به الدرجات ويالله العجب فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض والتكفير بهذه مشروط بشروط موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوفي حقه ولم يقدره حق قدره فاي شيء يكفر هذا العمل فإن وثق العبد من عمله بأنه وثاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو من به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته فهذا أي شيء يكفر ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر وليس الشأن في العمل بل الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه فالرياء وإن دق محبط للعمل وهو أبواب كثيرة لا تحصر وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له وكذلك المن بالصدقه والمعروف والبدء والاحسان والصله مفسد له كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى واكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض وهذا ليس بردة بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله من هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما بع بالعينة إنه قد أفطلت جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وليس التبايع بالعينة ردة وإنما غايته أن يكون معطية فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويرطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره وقد جاء في أثر معروف إن العبد لا يعمل العمل سرًا لله لا يضطل عليه أحد إلا الله تعالى فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية فينتحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطره كما لو فعله لذلك فإن فاذا فإذا هذا، هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندمه فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتد فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة يخرج على هذا الأصل ولم يزل في نفسه شيء من هذه المسألة ولم أسل حريصا على الصواب فيها وما رأيت احدا شفى فيها والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة الا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته والكثيرة سيئاته ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبرز فعله في الشرك هل عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسلمت على ما أسلمت من خير فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت تاطلة بالشرك فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة احرق ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته يوضح هذا أن السيئة والذنوب هي أمراض قلبية كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة الذنوب والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها وعود البدن إلى كماله الأول ومنهم من يعود اصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته كما قال الشاعر لعل عقبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث والله الموافق لا إله غيره ولا رب فصل وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد بدمغانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها كمن يهرب من الاماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها وأن ما لا باس به حذرا مما به الباس وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته ومن علامات تعظيم الناهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محاربه وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل معروصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر فترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا وحكمة هذه الرقصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل عبادة بتكره وضجر فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكثر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود صلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى ومن هذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة طعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل المراد منها فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفجع قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا ومن ذلك أنه رخص المسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلات السير وتعذر نزول أو تعسره عليه فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة فسنة المسافر قصر رباعية وسواء تواء وجد له عذر أو لم يوجد وأما جمع بين الصلاتين فحادة ورخصة فهذا لون وهذا لون ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محظمة فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصدف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدعى الطعام وهو يشتهيه ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فلا يجعل ثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. وأما تعديد الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الغبوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو تكاد تفوته الركعة أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه وقد دخل هذا الورع الفاتد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع حتى أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين وكان تقوة بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك فأقع الجهل المفرط والغلو الزائد في إثاءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى نعوذ بالله ناخير الآن فحقيقة تعظيم للأمر والنهي أن لا يعرضا بترخص جافل ولا يعرضان لتشديد غالب فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بثالكه وما أمر الله عز وجل بأمر إلا ولشيطان فيه نزغتان إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التاويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة فايس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا ولا تفطروا إذا افطروا وأن لا تفتر إذا فتروا وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغتسل أنت سبعا وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه ولا يذنو منه وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه وقد فتن بهذا أكثر خلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان فصل ومن علامات تعظيم الأمر والنهي الا يحمل الأمر على عله تضعف للقيادة والتسليم لأمر الله عز وجل بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه منتفرا ما أمر به سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جمله كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمسة إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية وإعطاء كل منها قصته من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمية واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جناته في جنته وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد ثلاثة مسلطون آمرون فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاظ فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا هذا مقتضى حال العبد فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعاده بجند آخر وأمده بمادد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه فأرسل إليه رسوله وأمدل عليه كتابه وأيده بملك, كريم وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك فهذا يلم به مرة وهذا مرة والمنصور من نصره الله عز وجل والمحفوظ من حفظه الله تعالى وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة وهو الغالب عليه منهما وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر فإن المهالك والمتالف بين يديك وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق ان سرت خلف هذا الدليل فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويأخذ ماله وتسلب ثيابه فيقول ترى من أين أتيت؟ والعجب أنه يعلم من أين أتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه وبمحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيأثره ثم يسومه سوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث فهكذا العبد يستأثر للشيطان والهوى ولنفسه الاماره ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون وقيل له قاتل عدوك وجاهده فهذه الجنود خذ منها ما شئت وهذه العدد إلبس منها ما شئت وهذه الحصون تحصن منها بأي حصن شئت ورابط إلى الموت فالأمر قريب ومدة المرابطه يثيرة جدا فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الخروج والفرج وأنت في اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن فإن ضعفت النفس عن ملاحظات قصر الوقت وسرعة انقضائه فلتدبر قوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا فاعة من نهار وقوله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو محاها وقوله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عبد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقوله عز وجل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 وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه فليتأمل العاقل النصح لنفسه هذا الحديث وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأثرها ليعلم أنه في غرور وعرغات أحلام وأنه قد مع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يسه شيئا ولو طلب الله تعالى والدار الاخره لاعطاه ذلك الحظ هنيئا موفرا وأكمل منه كما في بعض الآثار ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا وقال بعض السلف ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحواج فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب الدنيا على خطر وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خصبته أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وإن لكم عادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وبع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة الا ترون أنكم في اسباب الهالكين؟ وسيخلفكم بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا إلى الله ورائحا قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسلاب وفرق الأحباب وواجه الحساب والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة في اليسيرة بالجنود والعدد والإمداد وبين راه بماذا يحرز نفسه من عدوه وبماذا يستفق نفسه إذا أسره وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعمل بها وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخشف بي أو أعذب فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فانتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن أولون أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إليه فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يروى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك وأمركم بالصدقه فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففبى نفسه منهم وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإلا مثل ذلك كما رجل خطج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حسن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يهدز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهم السمو والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى ودعى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وإن صام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعو الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم من حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان وما يحصل العبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخرى فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه والمسرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده فهكذا المسرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى عليه ومعروف ان أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك كذلك لكان أنقة المماليج عنده وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له إبعادا وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة, في نعمة غيرهما فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو ووحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه فكيف لقوا به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحالف والندر والمعاملة فيحب غيره كما يحبه أو أكثر ويخاف غيره ويرجه كما يخافه أو أكثر وشواهد أحوالهم بل وأحوالهم وعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادهم من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دعوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به فإن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعض فإن الله تعالى يستوفيه كله وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدووين وأسرعها محوى فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكثرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها ولما كان الشرك عظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهلي فلا يدخل الجنة نفس المشركة وعندما يدخلها أهر التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنان من الاوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحه الذي لا تفتح إلا به فلم يعقف عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا واوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوة والاستغفار فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها وعن لم يطهر الموقف وأهواله وشدائده فلابد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من ذنوبه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإنها طيبين لا يدخلها إلا طيبا قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة وقال تعالى وَذِي قَالَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَزْبَهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ حَتَّى إذَّا رَأُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا تَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبَةٌ فَدُخُلُوهَا خَالِدِينَ فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه ساب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلها وأما النار فإنها دار الخبث في الأخوال والأعمال والمآكر والمشارب ودهر الخبيثين قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فالله تعالى يسمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركب الشيء المتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشبه خبث وخبث وخبيث لا طيب فيه وآخرنا فيه خبث وطيب كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المهض ودار الخبيث المهض وهتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهذه وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة عصا الموحدين أحد فإنهم إذا عذب بقدر أعمارهم خجوم النار فاضحوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وقوله في الحديث وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الالتفات المنهي عنه في صلاة قسماء أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إذا الله تعالى والثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فإذا التفت بقلبه أو بصره عرض الله تعالى عنه وقد سري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفت الرجل في صلتي فقال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد وفي أثر آخر يقول الله تعالى إلى خير مني إلى خير مني ومثل من التفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد سدع السلطان فأوقف بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمنا وشمالا أو قد صرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به. لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوطا مبعدا ما قد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته ودلت عنقه له واستحيى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسار بن عطية إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبر بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل فإذا أقبر العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقدار ولا تقريبا فما ظن بالخالق عز وجل وإذا أقبر على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملء منها فكيف يكون ذلك اقبالا وقد الهته الوساوس والافكار وذهبت به كل مذهب والعبد اذا قام في الصلاه غار الشيطان منه فانه قد قام في اعظم مقام واقربه واغيظه للشيطان واشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ان لا يقيمه فيه بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أكبر عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجه وأيس منه فيذكره إياه في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إخبار الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها وقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به فهذا إذا انصرت منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منا وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقض عنه بدونها وكيف يضيق الصبر عنها فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حافظك الله تعالى كما حفظتني وأما صلات المثري المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف ثوب فإنها تلف كما يلف ثوب الخالق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بيسر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهريه عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مصفرة يستضيء بنورها ما بين الخافيقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل ومن قمر الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجوز شعر رأسه تقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة والمقبول من العمل قسمان أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله عز وجل على الدوام فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها فإذا نظر إليها رأها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها أرضيها وقبلها القسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهن عن ذكر الله وكذلك سيرى أعماله فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها فهذا قبوله لهذا العمل اثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشور والحور العين وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله وتقريبه منه وإعناء درجته ومنزلته فهذا يعطيه بغير حساب فهذا لون الأول لون والناس في الصلاة على مراتب خمسة أحدها مرتبة ظالم لنفسه المفرطة وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه قد ضيع مجاهده نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهده عدوه لئلا يسرق من صلاته فهو في صلاة وجهاد الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيئا بل همه كله مصروف إلى أقامتها كما ينبغي وإكمالها وإثمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظراً بقلبه إليه مراقباً له ممتلئاً من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضنحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بين وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قدير العين به فالخزم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكثر عنه والرابع مثاب والخامس والخامس مقرب لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة وقرت عينه أيضا به في الدنيا ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الهجو بيني وبين عبدي فإذا التفت قام أرخوها فقد بسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره إذا التفت إلى غيره ارخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة فإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان أن يتوسط لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب وإنما يدخل الشيطان وإذا وقع الحجاب فإن فر إلى الله تعالى واحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة فصل وإنما يقل عبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهوى وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس ومن الأفكار والقلوب ثلاثة قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية فالشيطان هناك إقبال وأدبار ومجاولات ومطامع فالحرب دول وسجال وتختلف أحوال هذا الصين في بالقلة والكثرة فمنهم من أوقات غلبته العدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبت عدوه له أكثر ومنهم من هو تارة وتارات القلب الثالث قلب معشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات فلنوره في قلبه إشراق ولذلك الإشراق إيقاد لو دن منه الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دهى منها الشيطان ليتخطاها رجم فاحترق وليست السماء باعظم حرمه من المؤمن وحراسه الله تعالى له اتم من حراسه السماء والسماء متعبد الملائكه ومستقر الوحي وفيها انوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبه والمعرفه والايمان وفيه انوارها فهو حقيقه ان يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا الا على غيرة وغفله خطفة وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس فيه جواهر الملك وذخائره وبيت خال صفر لا شيء فيه فجاء بص يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق فإن قلت من البيت الخالي كان محالا لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق ولهذا قدر ابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسو في صلاتها فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كان مستحيل الممتنع فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه كيف وحارس الملك بنفسه وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله فلم يلقى لللص إلا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارة فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل فليتأمر اللبي وهذا المثال حق التامل ولينزل على القلوب فإنها على منواله فقلب خلى من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد احرزه لنفسه واستوطنه واتقده سكنا ومستقرا فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فأي شيطان يجترئ على هذا القلب وإن أخذ السرقة شيء منه فماذا يسرق؟ غايته أن يضفر في الأحيين منه بخطفة ونهبة تحصل له على غضرة من العبد وغفلة لا بد له منها إذ هو بشر وأحكم البشرية جارية عليهم الغفلة والساوي والدهول وغلبة الطبع وقد ذكر عن وهب منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية لست أسكن البيوت ولا تسعوني وأي ويد يسعني والسماوات وحشف كرسيي ولكن أنا في قلب المؤمن الوالع التارك بكل شيء سواي وهذا معنى الأثر الآخر ما وسعتني سماوات ولا أرض ووسعني قلب عبد المؤمن وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده وفيه شهوات النفس وأخلاقها الهوى والطبع وقلب بين هذين الداعيين فمضة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده ومرة يميل بقلبه داعي الهوى والشيطان والطباع فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات وقائع ويعطي الله النصر لمن يشاء ومن نصر إلا من عند الله العديد الحكيم وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاح، فيدخل الشيطان إليه فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأمني الكاذبة وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب فإن كان عند العبد عدة عقيدة من الإيمان تقام تلك تلك العدة وتزيد عليها انتصرف من الشيطان وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فإذا أذن العبد العدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار فصل عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه قول صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسكن فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك الصاحب بالصورة التي فيها المسك لأنها مستورة عن العيون مخبوعة تحت ثيابه كعادة حامل المسك وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدرك حواسهم والصائم هو الذي صمت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وأبط أنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفة فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج, فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل, حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإبساك عن الطعام والشراب هذا الحديث الصحيح ما لم يدع قول الزوج والعمر به والجهل فليس لله حاجة أن يدع هو وشرابه وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فالصوم وصوم صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويسده فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هليا في الدنيا أو في الآخرة على قولين وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع فما لابو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفا وما لشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك فقال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزي به ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة ثم سقى حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتالي إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصومه قال أبو حاتم شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريه المسك ليعرفوا من بين سائر الأمم في ذلك الجمع بذلك العمل جعل الله تعالى منهم ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فام الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن دكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف يقول الله إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يدعو الطعام من أجلي والشراب من أجلي وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولقلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيوبه عند الله من ريح المسك. واحتج شيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد طيب بيوم القيامة قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يذما اللون لون دم والريح ريح مسكن فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المتروم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة وهو نظير إخباره عن خلوف فهم الصائم فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسك يوم القيامة واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقيده ذلك بوقت إخلافه وذلك يدل على أنه في الدنيا فلما قيد المبتدا وهو خلوف فهم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده فإن المبتدا إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه قال وروا الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسة فذكر الحديث وقال فيه وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أكواههم أطيب عند الله من ريح المسك ثم ذكر كلام شراحي في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضى بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة حتى كأنه قد بورك له فيه فهو موكل به وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فعله والرضى بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته وكثير من هؤلاء ينشئ اللفظ معنا ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيد فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم أو عادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت جهادة باطلة وآذن احوالها أن تكون جهادة بالعلم ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا واعظم ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى نسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإن استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكضاهته وحبه وبغضه لا تماثل مال المخلوق من ذلك كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعاله لا تشبه أفعالهم وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلمة الطيبة فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا ثم إن تأويله لا يرفع لإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثكه في الرضا فإن قالوا رضاه ليس كرضى المخلوقين فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب ثم قال وعما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان والخلوفي في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضى الله تعالى حيث يمر باجتنابها واجتناب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين قلت ومن العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم رضي بفعلهم فإن كانت هذه هي الاستطابة أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها والذي ذكره الشيخ أبا محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك ولا ريبان ذلك يوم القيامة فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك لسيما والجهاد أفضل من الصيام فإذا كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك فهذه جملة حالية لا خبرية فإن خبر أمس لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطياب من ريح المثل يوم القيامة لم يكن الترغيب فاسدا كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلوف فهذا الظرف تحقيق لمعنى المبتدأ وتأكيد الله وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته وحين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزال حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرته تلك الأفعال فقط بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة وإلا فما دام مصرا وإن يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح والله سبحانه وتعالى أعلم قلت وفصل النزاعي في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر فيظهر الخلق طيب ذلك القلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانيه ويظهر فيه قبه رائحة الكفار وسواد وجوههم وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمصون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة ويكون حين انطيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فربما كروه عند الناس محبوبا على الله محبوب عند الله تعالى وبالعكس فإن الناس يكرهون لمنافرته طباعهم والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ودضاه ومحبته فيكون عنده أطيب من جه المسك عندنا فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار على نير وهكذا سائر أثار الأعمال من الخير والشر وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة وقد يقوى العمل ويتزاير حتى يستنظم ظهور بعض أثره عن عبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيره قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الحسن ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة ثوادا في وجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الجزء وبغضة في قلوب الخلق وقال عثمان المعفان رضي الله عنهما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه إن خيرا فخير وإن شرا فشار. هذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم حتى إن الرجل الطيب البرا لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه والفاجر بالعكس والمزكوم الذي أصابه الهواء لا يشم له هذا ولا هذا بل زكامه يحمله على الإنكار فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فصل وقوله وأمرهم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه فإن للصدقات تأثيرا عجيبا في دفع أدواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم معاملتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوا وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة تطفي غضب الرب وتدفع ميدة السوء وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير. فقال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتدافى لونبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون وفي بعض الآثار باكروا بالصدق فإن البلاء لا يتخت الصدقه وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليض عنقه ليضرب عنقه فافتدى نفسه ومنهم بماله جفاية فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجئ الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح لما خطم النساء يوم العيد يا معشر النساء تصدقن ولو من حولي كن فإني رأيت كن أكثر أهل النار وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار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 قال أن ترضخ مما قولك الله أو ترضخ مما رزقك الله قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يرد ما يرضخ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فليعين الاخرق قلت يا رسول الله أرأيت ان كان لا يحسن أن يصنع قال فليعين مظلوما قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا اخذت بيده حتى ادخلته الجنة ذكره البهاقي في كتاب شعب الإيمان وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم وفي الصحيحين عن أبي هريره رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلقت وأخذت كل حلقة مكانها قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي غير تعيض ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنالة وتعفو أذره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع وروى عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قالوا يا رسول الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يوعين ذا الحاجة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف واليمسك عن الشر فإنها له صدقة ولما كان البخيل محبوسا عن الاحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تغضى له حاجه ولا يعان على مطلوب فهو رجل عليه دبه من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لازمت كل حلقة من حلقها موضعها وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل فيبقى قلبه في سجنه كما هو والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه, عليه فكلما تصدق اتساع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقه إلا هذه الفيلة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها وقد قال تعالى ومن ينقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن ابي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي فقيل له أما تدعو بغير هذه الدعوة فقال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت والفرق بين الشح والبخل أن الشح وشدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شريح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامن في النفس فمن بخل فقد أطاع شحه ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره وذلك هو المفلح ومن ينقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله وقريب من الجنة وبعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار فجود الرجل يحببه إلى أولاده وبخله يبغله إلى أولاده كما قيل ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويسره عنهم جميعا سخاؤه تغطى بأسواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه وقار إذا قارنت حرا فإنما يزين ويذري بالفتى قرناؤه وأقلل إذا ما قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وثماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه إذا المرء لم يقتر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود ولو كان كما قال هذا القائل اللي اغتفعت مسترف والتبذير وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان الحمد مستوجبا ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذنب مستوجبا وقد روي في اثر ان الله عز وجل اقسم بعزته أن لا يجاوره بخيل والسخاء نوعان فاشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك والثاني سخاؤك ببذر ما في يدك فقد يكون الرجل من اسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لانه سخى عما في ايديهم وهذا معنى قول بعضهم السخاء ان تكون بمالك متبرعة وعن مال غيرك متورعا وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه يقول إن الله اوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم اتدري لمن اتخذتك خليلا قال لا قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله فإنه يعطي ولا يأخذ ويطعم ولا يطعم وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته فإنه كريم يحب الكريم من عباده وعالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان وجميل يحب الجمال روى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبرنا خالد بن أليات عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد جواد يحب الجود فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك للمهاجر ابن مسمار فقال حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم هذا حديث غريب خالد بن إلياس سيضعف. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولا ولجاهل تخيل أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وانما يرحم من عباده الرحماء وهو ستير يحب من يستر على عباده وعفو يحب من يعفو عنهم وغفور يحب من يغفر لهم ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجوار ورفيق يحب الرفق وحليم يحب الحلم وبر يحب البر واهله وعدل يحب العدل وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه ومن رفق بعباده رفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن صفح عنهم صفح عنه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه ومن سترهم ستره ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق الله شاق الله تعالى به ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة والله تعالى لعبده على حسب ما يقول العبد لخلقه ولهذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه حسابه ومن أقال نادما أقاله الله تعالى عثرته ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه لأنه لما جعله في ظل الإنضار والصبر ونجاه من حج المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حرج الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوم يا معشر من آمن برساله ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسر الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط وأظهر, أنهم وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها وفي الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله فصل وقوله صلى الله عليه وسلم وامركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد الا لا لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بالذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترس وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصغر وانقمع حتى يكون كالوسع وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسو في الصدور فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض وقال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وفي مسند الإمام أحمد عن عبدالعليز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيع أنه بلغه عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط وأنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق ذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سير هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي سنن أبي داود عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يترون الله تعالى فيه إلا قاموا على مجل حمار وكان عليهم حسرة. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مزلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وفي صحيح مسلم عن الأغردي أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي زعيد لأنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجل قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأمسى وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأمسى قال لا يزال اللسان كرطبا بذكر الله تعالى وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قيل يا رسول الله ومن الغاز في ومن الغاز في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكثر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة وبصحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت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 إذا مررت برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حيل الذكر وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قيرنا وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبтесь واذكروا الله كثيرا لعلكم تفليحون فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي كثيرة. وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرى فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجه العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل وقال بعض العارفين لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمطب ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر لله عز وجل وعن معاد بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عبر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء ثقاله وإن ثقالة القلوب ذكر الله عز وجل وما من شيء أنج من عذاب الله عز وجل من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فإنه يرجوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء فإذا ترك الذكر صدئ فإذا ذكر جلال وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان صدأ متراكبا على قلبه وصداؤه بحسب غفلته وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل لأنه لما تراكم عليه الصدى وأظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه الصدى وسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا وهذا أعظم عقوبات القلب وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يصمسان نور القلب ويعميان بصره قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين وهل الحاكم عليه الهوى أو الواحي فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فروط لم يقتدي به ولم يتبع فإنه يقوده إلى الهلاك ومعنى الفرط قد فسر بتضييع أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه وفسر بالإسراف هي قد أفرط وفسر بالهلاك وفسر بالخلاف للحق وكلها أقوال متقاربة والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومسبوعه فإن وجده كذلك فليبعد عنه وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وفي المسند ملطوعا أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون فصل وفي ذكر نحو من مئة فائدة إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويفسره الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل الثالثة أنه يزين الهم والغم عن القلب الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسطة الخامسة أنه يقوي القلب والبدن، الثالثة أنه ينور الوجه والقلب، السابعة أنه يجلب الرزق، الثامنة أنه يكسو ذاكرة المحبة والحلوة والنبرة، التاسعة أنه يورث المحبة التي هي ضوح الإسلام وقضم رح الدين. ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل ساب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوى والعشرة أنه يوجثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ولا سبيل الغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل القاعد إلى الوصول إلى البيت الحادية عشرة أنه يوجثه الإنابة وهي رجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيوقى الله عز وجل مفزعه وملجاه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا الثانية عشرة أنه ينث القرب منه فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده منه الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة الرابعة عشرة أنه يودث العيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه الخمسة عشرة أنه يودث ذكر الله تعالى له كما قال تعالى فاذكروني أذكركم ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى به أفضلا وشرفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الثالثة عشر أنه يورث حياة القلب وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمي يتقدس الله روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك. السمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء السابعة عشرة أنه قوت القلب وروحي فإذا فقده العبد صار منزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته وحضرت الشيخ الإسلامي من سيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى هذا الغذاء لتقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا وقال لي وقال لي مرة لا أترك الذكر إلى بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا المعنى. الثانية عشرة أنه يرث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث وكل شيء له صدأ القلب الغفلة والهوى وللاءه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذا المعنى التاسعة عشرة أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات العشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن الرافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر الحديث والعشرون أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة فقدروا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتهمير يتعاطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكر نبي صاحبهن أفا لا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به هذا الحديث أومعلا ثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع ذكر الله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حالة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف والغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل إذا دعاه فأسأله قالت الملائكة يا ربي صوت منكر من عبد منكر الثالثة والعشرون أنه منجات من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل أدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى الرابعة والعشرون أنه ساب نزول سكينة وغشيان الرحمة وحوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرون أنه ساب اشتغار اللسان عن الغيمة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد لا بد له من أن يتكلم إلا فإن لم يتكلم بذكر الله عز وجل وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها فلا سبيل إلى السلامة منها البت إلا بذكر الله عز وجل والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه وعن الباطل والله ومن يبث رساله عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة السابعة والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك أينما كان والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وثرة يوم القيامة التاسع والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد ظهرتهم في الموقف وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل الثلاثون أن الاشتغال به ساب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من شغله ذكر عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين الحادية والثلاثون أنه أيصر العبادات وهو من أجلها وأفضلها فإن حركة اللسان أخف حركات الجواره وأيصرها ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة فقد روى الترمذي في جميعه من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسر يبي فقال يا محمد أقل أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود وفي الترمذي من حديث أب الزبير عن جابر عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال الترمذي حديث حسن صحيح الثالثة والثلاثون أن العطاء والفضل الذي رطب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال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 ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن مثل زبد البحر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وفي الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد وحملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعا من النار ومن قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ومن قالها أربعا اعتق الله تعالى من النار وفيه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة الضابعة والثلاثون أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وإذا نسي العبد نفسه اعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية وغير أو ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد هذا مع إن كان قيام غيره مقامه فيه فكيف ظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها فما شئت من فساد وهلاك وخيلة وحرمان؟ وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا فانفرط عليه أمره وضاعت عليه مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وأن لا يزال اللسان رطبا به وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك وبمنزلة الماء عند شدة العطش وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده وهذا هلاك بد منه وقد يعقوبه صلاح الأبد وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجع معه صلاح ولا فلاح ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائلة وحدها لكفى بها فمن نسي الله تعالى نَفْسَهُ نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم قَالَ قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري لَهُ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت لي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولا تعمل بما فيها وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وألائه ونعمه فان هذه كلها توابع واعراضه عن كتاب ربه تعالى فان الذكر في الايه اما مصدر مضاف الى معموله الذي هو المذكور واما اسم مضاف الى الفاعل او مضاف اضافه الاسماء المحضه اي من اعرب عن كتابي ولم يتلوه ولم يتذكره ولم يعمل به ولم يفهمه فان حياته ومعيشته لا تكون الا مضيقه عليه منكده معذبا فيها والضنك الضيق والشدة والبلاء ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة وفسرت هذه المعيشة بعذاب البردخ والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البردخ فإنه يكون في ضنك في الحالين وهو شدة وجهد وضيق وفي الآخرة ينسى في العذاب وهكذا وهذا عكس أهل السعادة والفلاح فإن حياتهم في الدنيا الطيب الحياة وفي البردخ ولهم في الآخرة أفضل الثواب قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فهذا في الدنيا ثم قال ولنرزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهذا في البرزخ والآخرة وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال تعالى وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فهذا في الدنيا ثم قَالَ ويؤتي كل ذي فضل فضله وقال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنها وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاء إلی جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة فالإحسان له جزاء معدل ولا بد والإساءة لها جزاء معدم ولابد بد ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن من شرح صدره وانفثاح قلبه وصدوره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره ففضحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريبون السلطان الكريم عليه بسلطانه وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس, أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والأه والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة والاقبال على الله تعالى والانبه إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته والله ذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة حاضرة وعائش لا نسبة العيش المرور إليه البتة وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية الله روحه ويقول إن في الدنيا جنة ما لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وقال لي مرة ما يصنع عدائي بي أنا جنتي ومستني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني أنا حبس خلوة وقطر شهارة وإخراج من بلدي سياحة وكان يقول في محبسه بالقلعة لو بذلت لهم ملأ هذه القلعة ذهبا ما عذر عندي شكر هذه النعمة أو قال ما جزيتهم على ما تسبب لي فيه من الخير ونحو هذا وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه على ربه تعالى والمأسور من أسره هواء ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منهم قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الضفاهية والنعيب بل غدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف ومع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسه تروح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظلون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب شراحا وقوة ويقينا وطمألينا فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم بالروحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ هواهم لطلبها والمسابقة إليها وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره أونه هذا وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها الطربا وقال آخر إنه لتمر بأوقات أقول إن كان أهل الجلة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمانينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يقول هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة اعينهم بالله عز وجل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة وأما ميت القلب فيوحشك ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك فإنك لا يحشك إلا حضوره عندك فإذا تليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشتغل به عما هو أولا بك واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغار بمن لا يجدي عليك الاشتغار به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل وانقطعك عنه وضيع وقتك عليك وشتات قلبك عليك وضعف عزيمتك وتفازق همك فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما أمكنك وتقضب إلى الله بمرضاته فيه وجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك فإن أبا ولم تلق في سيره مطمعا فلا تقف معه بل اركب ودعه ولا تلتفت إليه فإنه قاطع طريق ولو كان من كان فند بخلبك وضن بيومك وليلتك لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتأخذ أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيسير الرفاق فتصبح وحدك وأنا لك بلحاقين الخامسة والثلاثون أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده وضجاعه وسفره وإقامته فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله حتى إنه يسير العبد حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستق على فراشه ويصبح ذلك القائم الغافل في ثاقة الركب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من العباد ضيفه فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه فلما أصبح قال له العابد سبقك الركب أو كما قال فقال ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركل الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركل وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاز فمن حمله على أن الراقد المضجع على فراشه يسبق القائم القان فهو باطل وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل وألصق حبة قلبه بالعرش وبهت قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة قد غاب عن الدنيا وما فيها وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنع القيام أو برد يمنع القيام أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه أو غير ذلك من الأعذار فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله أعنو به وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحملة عند الناس ما الله به عليم أو قلبه في واد وجسمه في واد فلا ريب أن ذلك الراقل يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة فالعمل على القلوب لا على الابدال والمعول على الساكن لا على الأطلال والاعتبار بالمحرك الأول فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب الميت الثالثة والثلاثون أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى قال الله تعالى او امري كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخاتم منها فالاول هو المؤمن السنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته والشان كل الشان والفلاح كل الفلاح في النور والشقاء كل شقاء في فواته ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبارغ في سؤاله ربه تبارك وتعالى هنا يساله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول وجعلني نورا فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنه وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نورا فدين الله عز وجل نور وكتابه نور ودار التي أعدها لأوليائه نور يثلل وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض ومن أسمائه النور والظلمات أشرقت لنور وجهه وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه وفي بعض ألفاظ هذا الأثر نور السماوات والأرض من نور وجهه ذكره عثمان الدارمي. وقد قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور قال أبو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتها إليه بصره من خلقه ثم قرأ أنظرك من في النار ومن حولها فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت صبحات وجهه ونوره منتهى إليه بصره ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى الجبل وكشف من الحجاب شيئا يثيرا ساخ الجبل في الأرض وتذكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار قال ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء وهذا من بديع فهم رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته وكيف ولها وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية وهذه الشمس ولله المثل الأعلى نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك ولذلك قال ابن عباس لما سأله عن الرؤية وأورد عليه لا تدركه الأبصاد فقال ألست ترى السماء؟ قال بلى قال أفتدركها؟ قال لا قال فالله تعالى أعظم وأجل وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري إن يوقد من شجرة مباركة في زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قال أبي بن كعب مثل نوره في قلب المسلم وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره وهو نوره الذي أنزله إليهم فاحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس وأصله في قلوبهم ثم تقوى مادته وتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدالهم بل وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق وسائر الخلق له منكرون فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيها على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا فمنهم من نوره كالشمس واخر كالقمر واخر كالنجم واخر كالسراج وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفي أخرى إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجثر بمقدار ذلك بل هو نفس نوره ظهر له عيانا ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطلا أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة وهي القوة في الحائط فهي مثل الصدر وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج وحتى شبهت بالكوكب الدرية في بياضه وصفائه وهي مثل القلب وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والعقة والصلابة فيرى الحق والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلب عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته فلا تغطل صفة منه صفة أخرى ولا تعادها بل تساعدها وتعضدها أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غريضا قلب لم فض من حولك وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وفي أثر القلوب أنية الله تعالى في أرض فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفها وبإذاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفين قيض أحدهما قلب حجري قاف لا رحمة فيه ولا أهسان ولا بر ولا له صفاء يرى به الحق بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم للخلق وبإذائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث وفي الزجاجة المصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته ولذلك النور مادة وهي زيت قد عصر من زيتونة في أعضل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخرة فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار فهذه مادة نور المصباح وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف بل هي أوسط الأمور واعدلها وأفضلها لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة, الضوء به وقويت مادة ضوء النار به كان ذلك نورا على نور وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسه فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فزده نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة نور على نور فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه اثرا ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملة ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة فليتامل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنين النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب الذي استنارت به البصائر والقلوب والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي فهما نوران عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور ومواضع الظلمه التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البته فكذلك أمة فكذلك امه فقد منها نور الوحي والايمان وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد لا حياه له البتة كما لا حياه للحيوان في مكان لا نور فيه والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياه والنور كما في قوله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في ظلمات ليس بخارج منها وكذلك قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائد إلى الأمر وقيل إلى الكتاب وقيل إلى الإيمان والصواب أنه عائد إلى الروح أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا فسماه روحا لما يحصل به من الحياة وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة وهما متلازمان فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمح فبهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائية والنارية معا لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وقال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم لأن النار فيها الإحراق والإشراق فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق وكذلك حال المنافقين ذهب نور إيمانهم بالنفاق وبقي حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم وقلوبهم قد صليت بحرها واذاها وسمومها وعهجها في الدنيا فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا منقدة تطلع على الأفئلة فهذا مثل من لم يصحب نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به وهو حال المنافق عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى كما قالت تعالى في حق إخوانهم من الكفار والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيالا ولهذا قال تعالى في حقهم فهم لا يرجعون لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا به فهم لا يرجعون إليه وقال تعالى في حق الكفار فهم لا يعقلون لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به بل لم يزالوا في ظلمات الكفر صم بكم عمي فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافية وإلى الإيمان وحقائقه منادية وإلى حياة الأبدية والنعيم المقيم داعية وإلى طريق الرشاد هذه. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خاليا ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت من صبيحها وتمكنت منها ايدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها واضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل فلم تصب بعده إلى الملام ووعظت بمواعظ أنك فيها من الأسنة والسهام ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إلام فصل والمثل الثاني المائي قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين الصيب المطر الذي يصوب من السماء اي ينزل منها بسرعه وهو مثل القران الذي به حياه القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان فأدرك المؤمنون ذلك منه عالموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف امره وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على اللأواء والأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها فهي كورمات والرعد والبرق ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق بل يستنس لذلك لذلك بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب، وأما المنافق فانه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلم ولم ير إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة فاستوحش من ذلك وخاف منه لا اصابعه في أذنه لئلا يسمع صوت الرعد وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره فهو خائف أن يختاطف معه بصره لأن بصره أرضعف من أن يثبت معه فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف فإن أضاء له ما بين يديه مشى في الضوء وإذ فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو في نفسه بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه وأما من أنس بالصيب وعلم بما يحصل به من الخيرات والحياة والنفع وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلم بسبب الغيم استأنس بذلك ولم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيب والرعد من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب المائي حكمه بالغه واسبابا منتظمه نظمها العزيز الحكيم فكان حظ المنافق من ذلك الصي بسحابه ورعوده وبروقه فقط لم يعلم ما وراءه فاستوحش بما أنس به المؤمنون وارتاب بما اطمأن به العالمون وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون فبصره في المثل كالناري كبصر الخفاش في نحر الظهيرة وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. وإذا صادف هذه العقول والأسماع والابصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت فيها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دويانها وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت الويتهم والمكثرين لسوادهم عددا وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرة ولعموم البلية بهم وضرر قلوب بكلامهم أتك الله أستاذهم في كتابه غاية الهتك وكشف أسرارهم غاية الكشف وبيّن علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم ولم يزل عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاثة آيات وفي أوصاف الكفار آيتين وفي أوصاف هؤلاء بضع عشرة آية لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم فإنهم من الجلده مظهرون الموافقة والمناصره بخلاف الكافر الذي قد نابذ بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى منابذته ومفارقته فصل ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابعا فهذا المثل هو المثل المائي شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما ثالت الأودية بقدرها ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض فيقذف, فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب والغذاء يذهب جفاء يدفى ويطرح على شفير الوادي فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشهوات الشوهات الباطلة فطفى في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال رواه البخاري من حديث حديثة فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله ويبقى العلم والنافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده في الناس فيشربون ويسقون ويزرعون وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعث الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب ارضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها طائفة اجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كذا فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليه وسلامه حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فزكت في نفسها وزك الناس بها وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الايدي والأبصار فالأيدي القوة في أمر الله والأبصار البصائر في دين الله عز وجل فبالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصة كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاء والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واستجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات فاستخرجوا غوامضها وأسرارها ووردوها كل بحسبه قد علم كل أناس مشربهم وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها فأدها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقير ورب حامل فقه إلى من هو أفقوا منه وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمة القرآن رضي الله عنهما مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو العشرين حديثة الذي يقول فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقاه قال أبو محمد بن حزم وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها وإلا فعلم ابن عباس كالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه بالقرآن بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعوا وحافظ كما حافظوا ولكن الله كانت من أطيب الأراضي واقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم ذلك فضل الله يؤديه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإن تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها وهكذا الناس بعده قسمان قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والاداء كما سمعوا ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن واره وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سامعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص والقسم الثاني كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى جواية فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا وقام الطائفة الثالثة وهم أشق الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية بل حظهم من الدراية أو فضل والطبقة الثالثة الأشقياء ولا رواية ولا دراية ولا رعاية إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الاسعار ان أحدهم احدهم الا بطنه وفاتله فان ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته فان ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه فان ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار النفس الكلبية فان ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعيه واما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء. فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبعيه وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكثرة والجيب والعذرة. والسبعيه لا تقنع بذلك، بل بقار النفوس والاستيلاء والاستعلاء عليها والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك. وشمرت إلى الرفيق الأعلى فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا لتنقطع به عنه فصل ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله وهذا كالحديد والنحاس والفضه والذهب وغيرها فانها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها فهو الذي ينفع الناس ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه راسه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 ومأواهم جهنم وبئس المهاد والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا وما علامه ذلك قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغروب والاستعداد للموت قبل نزوله ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب وهو نور ومصدره عن النور ولا من العمل إلا الصالح ولا من الأرواح إلا الطيبة وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة الذين خلقوا من نور كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الشياطين من نار وخلق آدم مما وصف لكم فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى وكذلك أرواح المؤمنين هي الذي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة فتوقف بين يدي الله عز وجل ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين فلما كانت هذه الروح روحا زاكيه طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة وأما الروح الظالمة الخبيثة الكدره فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها لأنها أرضية سفلية والأولى علوية السماوية فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه وهذا مبين في حديث البراء بن عاز بن الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحه والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطاءه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته والله تعالى الموفق وهذا النور الذي القاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي احياهم وهداهم فأصابت الفطرة منه حظها ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم فادركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم القاء النور ثم نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور فأشفقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها ثم دلها على ذلك النور ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل وهو نور صفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سوى فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين وذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى والرسل من الملائكة عليه الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات نافذة بحسب إرادته ومشيئته فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء وعلى الوجه الذي يشاء من غير زيارة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقتالها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته يقلبها ويصجفها ويحدث فيها ما يشاء وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وواسع كل شيء رحمة وحكمة وواسع سمعه الاصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يعلم السر وأخفى من السج فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه، ولم تتحرك به شفتاه وأخفى منه ما لم يخطر بقلب بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وله الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرة. وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله شملت قدرته كل شيء وسعت رحمته كل شيء وسعت نعمته إلى كل حي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج همبا ويكشف كربا ويجبر كثيرة ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكس عاريا ويشخي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجذي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرا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 حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه يمينه ملأة لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقبض سماواته كلها بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه واخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجع قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم ومجدهم كانوا على أفجع قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم ومجدهم ورضبه ويابته قام في صعيد واحد فسألو فاعطى كلا منهم مسالته ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذره ولو ان اشجار الارض كلها من حين وجدت الى ان تنقضي الدنيا اقلام والبحر وراءه سبعه ابحر تمده من بعده مداد فكتب بتلك الاقلام وذلك المداد لفنيت الاقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى وكيف تثنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاذ وكيف يهني المخلوق غير المخلوق هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرؤف من ملك وأجود من سئل وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حكمه بعد علمه وعفوه بعد خطرته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعج لديه ضائع إن عذبه فبعدله فبعدله أو نعيم فبفضله وهو الكريم الواسع هو الملك الذي لا شريك له والفرد فلا له والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له والعلي فلا شبيه له ولا سمي له كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه وكل ظل قالص إلا ظله وكل فضل منقطع إلا فضله لن يطاع إلا بفضله ورحمته ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي ونسخ الآثار وكتب الآجال فالقلوب له مفضيه والسر عنده علانيه والغيب عنده شهادة عطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات محل عندها كل نور ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء وهو نور العبد في دنياه وفي البرد وفي يوم القيامة فصل وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأخواله وله نور وبرهان حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل وهكذا يكون نور الساعي بين يديه على الصراط وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة الله تعالى المستعان وعليه التقان السابعة والثلاثون أن ذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد فإذا وجد ربه عز وجل وجد كل شيء وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء الثامنة وثلاثون أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة فيكون صاحبه غنيا بلا مال عزيزا بلا عشيرة مهيبا بلا سلطان فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته ذليل مع سلطانه حقير مع كثرة عشيرته 33 والثلاثون الذكر يجمع ويفرق المجتمع. ان الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإراداته وهمومه وعزومه والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية وكلما كان أقوى طالبا لله سبحانه وتعالى وأشدت علقا به وإرادة له كانت السرية أكثر وأكثر وأعظم شوكا بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة فإن الآخرة متقربت من قلبه بعدت عنه الدنيا كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر والله المستعان الأربعون أن ذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئذر وأحيى بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقضته إلا بذكر فإن الغفلة نوم ثقيل الحديث والأربعون أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها الساركون فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها الذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني عليها ذلك المقام كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم فالغفلة نوم القلب أو موته الثانية والأربعون أن ذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين وان الله لمع المحسنين لا تحزن ان الله معنا وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر كما في الحديث الالهي أنا مع عمدي ما ذكرني وتحركت بي شفتها وفي أثر آخر أهل ذكري أهل مجالتتي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتلين بالمصائب لأطهرهم من المعايب والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء وهي أخص من المعية الحاصلة للمحزن والمتقي وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة وإنما تعلم بالذوق وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث وبين الرب والعبد وبين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحده الوجود وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب مذكوره عن ذكره وعن نفسه ولا جباب الحلول والاتحاد ولا بد الثالثة والأربعون أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل ويعضل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل وقد تقدم أن من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حارزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمزيه العديث وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه إن رجلا أعتق مئة نسمة قال إن مئة نسمة من مال رجل كثير وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من لكر الله عز وجل وقال ابن مسود لأن أسبح الله تعالى تسبحات أحب إلي من أن, أن أنفق عددهن دان في سبيل الله عز وجل وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن وسعود رضي الله عنهم فقال عبد الله بن وسعود لأن أخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن, أن أنفق عددهن دان في سبيل الله عز وجل فقال عبد الله بن عمرو لأن أخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبيكم بخير أعمالكم وأتكاه عند مريككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلا رسول الله قال ذكر الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد الرابعة والأربعون أن الذكر رأس الشكر فما شكر الله تعالى من لم يذكره وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا قال اذكرني كثيرا فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا وإذا نفيتني فقد كفرتني وقد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال قال موسى عليه السلام يا ربي ما الشكر الذي ينبغي لك فأبحث الله تعالى إليه ألا يزال لسانك رطبا من ذكري قال يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها قال وما هي قال أكون أو على الغائض وإذا بلت فقال وإن كان قال يا ربي فما أقول قال تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى وسبحانك وبحمدك فقني الأذى قلت قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه ولم تستثني حالة من حاله وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده وأحد يحكي عنه ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر وأنه لا يخل به عند قضاء الحالة وبعدها وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأما الذكر على نفس قضاء الحادة وجمع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب لأنه لا بد لقلبه من ذكر ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه فلو كلف القلب نسيانه لكان تكريفا بالمحال كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأذى الطباع على الناقلين وأما ذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا نذبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخيل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقال عبد الله بن أبي الهذيل إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء ويكفي في هذه الحالة استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة وهي من أجل الذكر فذكر كل حال بحسب ما يليق بها واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها نعمة لو له يعلم الناس قدرها وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لدته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرتها وكذلك ذكره حال الجماعي ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي من أجل نعم الدنيا فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه هاج من قلبه هائج الشكر فالذكر رأس الشكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح الخمسة والأربعون أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره فالتقوى أوجبت لك دخول الجنة والنجاة من النار وهذا هو الثواب والأجر والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل وزلفة لديه وهذه هي المنزلة وعمال الآخرة على قسمين منهم من يعمل على الأجر والثواب ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقارضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب ثم قال والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصدقون فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فقيل هذا عطف على الخبر عن والذين آمنوا بالله ورسله أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم ثم أخبر عنهم بخبر آخر وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور أنهم صديقون وشهداء فهذه هي المرتبة والمنزلة ثم أخبر عنهم بأن لهم أجرهم ونورهم فهذا هو الثواب والجزاء وقيل بل تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون ثم ابتدأ ذكر حال الشهداء فقال والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا من فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل والأولون أهل البرج والإحسان ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم ثم ذكر سبحانه الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم لأنهم لما بدلوا أنفسهم لله تعالى اعاضهم عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون فيجري عليهم رزقهم ونورهم فهؤلاء السعداء ثم ذكر الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجود والمراتب وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني فالعمال عملوا على الأجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى قال قال موسى عليه السلام يا ربي أي خلقك أكرم عليك؟ قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكره قال يا ربي أي خلقك أعلم؟ قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيره قال يا ربي أي خلقك أعدل؟ قال الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس قال يا رب أي خلقك أعظم ذنبا قال الذي يتهمني؟ قال يا رب وهل يتهمك أحد قال الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي وذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما وفد موسى عليه السلام إلى طول سيناء قال يا رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني وقال كعب قال موسى عليه السلام يا رب أقريب أنت فأناديك أم أن بعيد فأناديك قال تعالى يا موسى أنا جليس من ذكرني قال إني أكون على حال أجلك عنها قال ما هي يا موسى قال عند الغائط والجنابة قال ذكرني على كل حال وقال عبيد بن عمير تصبيعة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا وقال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم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 قال ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الحمادون لله على كل حال قال فيقومون وهم كثير ثم تكون التبعات والحساب في بقي آت رجل أبا مسلم من الخولاني فقال له أوصني يا أبا مسلم قال اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرها قال زدني فقال اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى فراه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال أمجنون صاحبكم هذا فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي ولكن هذا دواء الجنون الثالثة والأربعون أنا في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي العبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجل قال الحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذيبه بالذكر وعذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل أسبا والأربعون أن ذكر شفاء القلب ودواءه والغفلة مرضه فالقلوب مريضة وشفاءها ودواؤها في ذكر الله تعالى قال مكحول الذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس ولكن ولكره البيهقي عن مكحول مرفوع ومرسلا فإذا ذكرته شفاها وعافاها فإذا غفلت عنه انتكست كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فنلتكسهم الثمنة والأربعون أن الذكر أصل موالات الله عز وجل ورأسها والغفلة أصل معاداته وأسها فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه ولا يزال يغفل عنه حتى يغضه ويعليه قال الأوزاعي قال حسن بن عطية ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره فهذه المعادات سببها الغفلة ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكرة وليا التسعة والأربعون أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم قال سبحانه وتعالى إن الله يدفع عن الذين آمنوا وفي القراءة الأخرى إن الله يدافع فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمالهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى فمن كان اكمل ايمانا واكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيان بنسيان وقال سبحانه وتعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم والذكر راس الشكر كما تقدم والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد قال بعض السلف رحمة الله عليهم ما اقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك الخمسون أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز قال الله سبحانه وتعالى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 وكان بالمؤمنين رحيما فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له كثيرا وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم بذلك؟ وأي شر لم يندفع عنهم فيا حسرة الغافلين عربهم ماذا حره من خيره وفضله وبالله التوفيق الحادية والخمسون أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس الذكر ثم قال اغدوا وروحوا واذكروا فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه الثانية والخمسون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه كما أخرج في من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلوموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسالهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل راوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عباده وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول ما يسألوني قال يسألونك الجنة قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما راوها قال فيقول فكيف لو أنهم راوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فيقول فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجه قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت فهكذا المؤمن مبارك أين حل والفاجر مشؤوم أين حل فمجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل مضاف إلى شكله وأشباهه وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه الثالثة والخمسون أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخزري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى قال آ الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم لكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة فهذه المباهات من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزيه على غيره ابن الأعمال الرابعة والخمسون أن من الذكر يدخل الجنة وهو يضحك لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحض عن أبيه عن أبي الدرداء قال الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك الخامسة والخمسون أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكرني بها واللام على هذا لام التعليل وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وهذا المعنى حقيق وهذا المعنى حق يراد بالآية لكن تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والضر والظروف والذكر مصدر إلا أن يقدر بزمان معذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتمل والأوهر أنها لا متعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري ويلزم من هذا أن تكون اقامتها عند ذكره وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعاني الثلاثة حق وقال سبحانه وتعالى أتل ما أحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قيل المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره. ولا ذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم. وذكر أبو أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية: ولا ذكر الله أكبر. قال هو قول الله تعالى فذكرون أذكركم. فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه وقال ابن زيد وقتاده معناه ولذكر الله أكبر من كل شيء وقيل لسلمان أي الأعمال أفضل فقال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الحديث. وكان شيخ الاسلام أبو العباس قدس الله روحه ويقول الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مجتملة على ذكر الله تعالى ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أي العمل أفضل قال ذكر الله أكبر السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى رواه أبو داود والتربدي وقال حديث حسن صحيح الثالثة والخمسون أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل وهكذا ثائر الأعمال وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير؟ قال اكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي أهل الجنازة خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال فأي المجاهدين خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي الحجاج خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل وأي العواد خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله وقال عبيد بن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم على المال أن تنفقوه وجابنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل السابعة والخمسون الأيدامة الذكر تنوع للتطوعات وتقوم مقامها. سواء كان بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن بقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمغون ويجاهلون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل من صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة الحديث متفق عليه فجعل ذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة واللهاب وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر فلما سمع اهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا الى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر فحازوا الفضيلتين فنافسهم الفقراء واخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدره لهم عليه فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفي حديث عبد الله بن بسر قال جاء عربي فقال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه فأخبرني بأمر جامع يكفيني قال عليك بذكر الله تعالى قال ويكفيني يا رسول الله قال نعم ويفضل عنك فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكتار منها فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام فلذلك دله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه وهو ذكر الله عز وجل يوضحه الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل والتجربة الشاهدة بذلك يوضحه التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب ويسر العسير ويخفف المشاق فانه ما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا انفرجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الغم والهم يوضح ستون ان ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن فليس الخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف ومن له أدنى حس فقد جرب هذا وهذا والله المستعان الحادية والستون أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام الميتامية تقدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمر عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسق في جمعة أو أكثر وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا اخذا مضاجعهما ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا أربعا وثلاثين لما سالته الخادمة وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلما قالوها حملوا حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعيدنه عن الليث بن سعد عن بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش قالوا ربنا لما خلقتنا قال خلقتكم لحمل عرش قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك قال لذلك خلقتكم فأعدوا عليه ذلك مراراً فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال ولها أيضاً تأثير عجيب في دفع الفقر كما روى ابن الدنيا عن الليث بن سعد بن عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن الثانية والستون أن عمال الآخرة في مضمار السباق وذكرون أسبقهم في ذلك المضمار ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم فإذا انجل الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق قال الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل من ثواب الذكر فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون قالوا وما المفردون قال الذين أهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم. اهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله ومعناه الذين أولعوا به يقال استهتر فلان بكذا إذا أولع به وفي أفسير الآخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا أسقط في كلامه من الكبص والهتر أسقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خارف وأنكر عقله والهتر الباطل أيضا ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين وحقيقة لفظ الاستهتار الاكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحوه هو مستهتر أو قد اهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به ويقال استهتر فيه وبه وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون الثالثة وستون أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله فإذا أخبر به العبد صدقه ربه ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين ورجي له أن يحشر مع الصادقين هو أبو اسحاق عن الأغرج أبي مسلم انه شهد على أبي هريره وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبد لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبد لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبد لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا به قال أبو ثم قال الأغر شيئا لم افهمه قلت لابي جعفر ما قال قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار الرابعه والستون ان دور الجنه تبنى بالذكر فاذا امسك الذاكر عن الذكر امسكت الملائكه عن البناء فاذا اخذ في الذكر أخذوا في البناء وذكر اثنى الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الاخنسي قال بلغني ان دور الجنه تبنى بالذكر فإذا أمسك عن الذكر امسكوا عن البناء فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقه وذكر ابي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبع مرات بني له برج في الجنة وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر غراسها فذكر غراسها وبناءها وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر من غراس الجنة قالوا يا رسول الله وما غراسها قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الخامسة والستون أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه وإلا فبحسبه قال عبد العزيز بن أبي رواد كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته سبعة أحجار وكان إذا قضى صلاته قال يا أحجار اشهدكم أن لا إله إلا الله قال فما الرجل فعرج بروحه قال فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار قال فرأيت حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم قال ثم أتي بي إلى الباب الآخر فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني لقية الأحجار أبواب جهنم السادسة والستون أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمرو الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يجد في كتاب الله المنزل ان العبد اذا قال الحمد لله قالت الملائكه رب العالمين وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكه اللهم اغفر لعبدك وإذا قال سبحان الله قالت الملائكه وبحمده وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكه اللهم اغفر لعبدك واذا قال لا اله الا الله قالت الملائكة والله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك السبعة والستون أن الجبال والقفارة تباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الجبل لينادي الجبل باسمه أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل فإذا قال نعم استبشر وقال عون بن عبد الله إن البقاء لينادي بعضها بعضا يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله فقائلة نعم وقائلة لا وقال الأعمش عن مجاهد إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل فمن قائل لا ومن قائل نعم الثمنة والستون أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل قال الله عز وجل في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال كعب من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق ولهذا والله اعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخافرون فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج أمنافقونهم قال لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا فهذا من علامة النفاق ذكر الله عز وجل وكثرة ذكره أمان من النفاق والله عز وجل أكرم من أن يبتري قلبا ذاكرا بالنفاق وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل التاسعة والستون أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا لذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة قال مالك ابن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل فلا شيء من الأعمال أخف مؤونة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب السبعون أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورا في الآخرة فالذاكرون أنظروا الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال كل يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر الحديث والسبعون أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثير الشهود للعبد يوم القيامة فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يوم نفسه تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فراء الترميدي في جميعه من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا قال التربذي هذا حديث حسن صحيح والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوه يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويغتبط بشهادتهم الثانية والسبعون أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك فإن اللسان لا يسكت البتة فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغن ولا بد من أحدهما فأي النفس ان لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل؟ وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد وهو اللسان إن لم تشغلو بالذكر شغلك باللغو وهو عليك ولا بد فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين الثالثة والسبعون وهي التي بلعنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة فنذكرها ها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها. وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا واحاطوا به وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل وقد جاء في هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه وهو حديث سعيد بن المسيّب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا وقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءت صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأثقاه أرواه ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده واقعده إلى جنبي ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يثاره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمة يتقي بيده وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظلت على رأسه فرأيت رجلا من أمة يكلم المؤمنين ولا يكلمونه جاءت وصلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمة قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ايديهم وادخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمة جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حصل خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمة قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمة خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمة قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمة قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمة قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعافة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى ورأيت رجلا من أمة يزحف على الصراط ويحب أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذتها ورأيت رجلا من أمة انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلت الجنة طواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والتغيب من خلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له وقال هذا حديث حسن جدا طواه عن سعيد ابن المسيب عمر ابن ذر عمر بن ذارج وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة وكان الشيخ الإسلام بن قدس الله روحه ويعظم شان هذا الحديث وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحه عليه والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكره لله عز وجل فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه هذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة وقولوا فيه وأمركم بذكر الله عز وجل وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلق في طلبه ثراعا وانطلق حتى أتا حصنا حصيدا فأحرز نفسه فيه فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفية وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول الشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيه ورواه أبو داود النسائي والترمذي وقال حديث حسن وقد قدم قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسيه وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن الضمرة عن كعب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت فإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت فيقول الشياطين بعضهم لبعض يرجعوا، ليس لكم عليه سبيل كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ وقال أبو خلاد البصري من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون، وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والانس ومن شر كل شيء وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها فأتاني آت فجعل يحثم من الطعام فأخذته فقال دعني فإني لا أعود فذكر الحديث وقال فقال له في الثالثة أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقراهك شيطان حتى تصبح فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اول انسان إلى فراشه ابتدى ضه ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي احيا نفسي بعد موتها ولم يميتها في منامها الحمد لله الذي يمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ودني بالشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا وذكر الحفظ أبو موسى عن الحصر بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية ان يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم ومن كل شيطان مريض ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض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 وقال محمد بن أبان بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فهيل منه فقال ليس عليك مني بأس إنما جئتك في الله تعالى إيك عروة فسله ما الذي يتعوذ به يعني من إبليس الأباليس قال قلت آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوسقى لانفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى قال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل قال فسمعت حسا أو اصواتا شديدة وجئ بسرير حتى وضع وجاء شيء حتى جلس عليه قال واجتمعت إليه جنوده ثم صرخ فقال من لي بعروة من الزبير فلم يجف أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات فقال واحد أنا أكفيك قال فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر ثم أوشك الرجعة فقال لا سبيل إلى عروة قال ويلك لما قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن قال الرجل فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه فإذا شيخ كبير فقلت ما شيء تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فأبى أن يخبرني فأخبرته بما رأيت وبما سمعت فقال ما أدري غير عني أقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقة التي لن انفصام لها والله سميع عليم إذا أصبحت قلت ثلاث مرات وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات وذكر أبو موسى عن مسلم البطير قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عفريت من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان قال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا فنادى مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص وفي رواية إذا سمع النداء ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين الحديث وذكر الحافب أبو موسى من حديث ابي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من قول لا اله الا الله والاستغفار فان الشيطان قد اهلكتهم بالذنوب فإن الشيطان قد اهلكتهم فان الشيطان قال قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال بينما رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين فسامع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال صدقت فذهب ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين فقال أخبرني على أي آية نمت قال على هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال أبو النضر هاشم بن القاسم كنت أرى في داري فقيل لي يا أبا النضر تحول عن جوارنا قال فاستد ذلك علي فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة فكتب إلي المحاربي إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم فدعوا بدرو من ماء ثم تكلموا عليه بهذا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر قال أبو النضر فأخذت تورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا به يا أبا النضر أحرقتنا نحن نتحول عنك وهو بسم الله امسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدا من الأبالثة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق ودرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة انت اخذ بنصيتها إن رب على صراط مستقيم أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق ودرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصْصَافَ صَفًا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ لو رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب دحوره ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفه فأتبعه شهاب ثاقب فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة الفصل الأول الذكر نوعان أحدهما ذكر أسماء رب تبارك وتعالى وصفاته وثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى وهذا إضا نوعا أحدهما إنشاء ثناء عليه بها من الذاكر وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونهو ذلك فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه فهذا أفضل من مجرد سبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله وهذا في حديث جويرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رواه مسلم وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أجثر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وهو على كل شيء قدير وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواجد ونحو ذلك وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع حمد وثناء ومرد فالحمد الاخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا عنه فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة فاتحة الكتاب فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال ما مالك يوم الدين قال مجدني عبدي والنوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه وهو أيضا نوعان أحدهما ذكره بذلك اخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا وراضي كذا والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه فذكر أمره ونهيه شيء وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائده فهذا ذكره هو الفقه الأكبر وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيله وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر فهذه خمسة أنواع ويتكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويردع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار وإن أثمر شيئا منها فثمرته ضعيفة الفصل الثاني الذكر أفضل من الدعاء لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته فأين هذا من هذا ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكر عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي الثائلين ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عاجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذنون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي الترمذي دعوة أخي ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائرها أفضل الصلاة والسلام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ومن حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعى اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعى الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر وأنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله واحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته فهذا المقتضي منه وأوصاف المسؤول مقتضي من الله فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء فكان أبلغ وألقف موقعا وأتم معرفة وعبودية وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان اعطف لقلب المسؤول واقرب لقضاء حاجته فإذا قال له أنت جودك قد سارت فيه الغكبان وفضلك كالشمس لا ينكر ونحو ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء اعطني كذا وكذا فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقول ذنون عليه السلام في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقول ابينا عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية الفصل الثالث قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا وقد عرضوا للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراها وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة وإن كان فضل القران على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه لكن لكل مقام مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه وهكذا الأذكار المقيادة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أف أنفع له من قراءة القرآن مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه وكذلك ايضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها فإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع فإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجر فهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي الله تعالى الموافق وهكذا الصابون والأشنان أنفعوا للثوب في وقت والتجميض وماء الورد أنفعوا له في وقت وقلت لشيخ الإسلام بن سيمية رحمه الله تعالى يوما سئل بعض أهل العلم أيما أنفعوا للعبد التسبح أو الاستغفار فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفعوا له وإن كان دانسا فالصابون والماء الحار أنفع لها فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دانسا ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها بل هذه الآيات في وقتها عند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص ولما كانت الصلاه مشتملة على القراءه والذكر والدعاء ويجامعه لأجزاء العبوديه على اتم الوجوه كانت افضل من كل من القراءه والذكر والدعاء بمفرده لجمعه ذا الجمع ذلك كله مع عبوديه سائر الاعضاء فهذا اصل نافع جدا يفتح العبد به باب معرفة مراتب الاعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح عليه ابليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرة وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفوتها ومقاصدها وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفيث ما هو أولى منه وأفضل بإمكان تداركه والعود إليه وهكذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت والله تعالى الموفقة الفصل الرابع في الأذكار الموظفه التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها وفيه فصول الفصل الأول في ذكر طرفي النهار وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة وأصيلا والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب وجمعه أصل وآصال وأصائل كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر لعمري أنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران ثم صغروا الجمع فقالوا أصيلان ثم أبدلوا من النون لانا فقالوا أصيلال قال الشاعر وقفت فيها أصيلالا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد. وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار فالإفكار أول النهار والعشي آخره وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث أن من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أوزاد عليه وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسين وأمسى الملك لله والحمد لله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 وفي عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما اقول قال قل قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه وقال حديث حسن صحيح وفي الترمذي ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح او يمسي اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا اله إلا أنت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد والشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته وفي السنن لي وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف وعن طلق من حبيب قال جاء رجل إلى ابي الدرداء فقال يا أب الدرداء قد احترق بيتك فقال ما احترق لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رواه ابن في عمل اليوم والليلة الفصل الثاني في أذكار النوم في صحيحين عن هديفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما.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 وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أحرص شيء على الخير فقال إذا أويت فراشك فاقرا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمعا فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصه في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء ورواها الطبراني في معجبه أنها جرت لأبي بن كعب وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء وقال علي بن ابي طالب ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الاواخر من سورة البقرة وفي الصحيحين عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنيفة إذاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده وإذا اضطجع فليقل باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين وفي الصحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وقد تقدم حديث علي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا أربعا وثلاثين وقال هو خير لكما من خادم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه أعياء فيما يعانيه من شغل وغيره وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات قال الترمذي حديث حسن وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية قال ابن عمر سمعتهن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا وفي صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر انت تأخذهم بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبه ورهبة إليك لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول الفصل الثالث في أذكار الانتباه من النوم روى البخاري في صحيحه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاض من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه حديث حسن وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والقلق روى الترمذي عن بريدة قال شك خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما اضلت كن لي من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بليه ومن لم يعقل كتبه علقه عليه الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها في الصحيحين عن أبي قتالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو قتادة كنت أرى رؤيا تمرضني. حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحه من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به وليدخل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لن تضره وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قص عليه رؤيا فقال خيرا رأيت وخيرا يكون وفي رواية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 يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي وفي مسند الإمام أحمد بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله حديث حسن وفي السنة الأربعة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال الترمذي حديث حسن صحيح الفصل السابع في أذكار دخول المنزل في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله وفي الترمذي عن انس رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك قال الترمذي حديث حسن صحيح الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم الفصل التاسع في أذكار الأذان في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمري رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو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 ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه وفي الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة قالوا فماذا نقول يا رسول الله قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأذامها فهذه خمس سنن في الاذان إجابته وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين يسمع التشهد وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسه ما شاء وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً غفر الله له ذنوبه الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفذه وهمزه قال نفخه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين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 سبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عند تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والسعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين في السنة الأربعة عن هديفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وفيها حديث علي رضي الله عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة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 وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا يا رسول الله قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها اول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 افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك روى مسلم هذه الأحاديث وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وفي السنن أيضا عن هذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة وبعد التشهد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرر أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعاد فأخلف وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بقوله في الفصل العاشر وفي سنن ابي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاه قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند وفي المسند والسنن عن شداد بن اوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمه على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وفي سنن نسائي أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني اذا علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي اللهم إني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمة الحق في الغضب والرضا واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لا ينفد واسالك قره عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرزة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام وهو إذبار سرود في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي الصحيحين عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صحيح مسلم عن أبي هريغة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 وقال تمام المئه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفي السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يثير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربع وثلاثين إذا أخذ مضجعة ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يثير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاة فيذكره حاجته قبل أن يقولها وفي السنن عن عقبه بن عامر قال أمغني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة وفي النسائي الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه قلت وقد بلغ أبو الفرج بن الجوزي في إرخاله هذا الحديث في الموضوعات وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله إسناده على شرط البخاري الفصل الرامع عشر في ذكر التشهد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول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 فروى أبو داود عن سمرة بن جندب أما بعد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم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 فأي تشاهد أتى به من هذه التشاهدات أجزاء؟ وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشاهد ابن أسعود وذهب الشافعي إلى تشاهد ابن عباس وذهب مالك إلى تشاهد عمر رضي الله عنه والكل كاف مجزئ الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وذكر ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون العلل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الفصل السادس عشر في ذكر الاستخاره في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة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 وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة بن آدم استخاره الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ومن شقوة بن آدم تركه استخاره الله ومن شقوة ابن آدم ثقطوه بما قضى الله وكان شيخ الإسلام بن تيمية رضي الله عنه يقول ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره وقد قال سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله قال قد ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدو إلى أرشد أمرهم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 وفي الترمذي عن انس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم وفي سنن ابي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلمي إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وفي سنن أيضا عن اسماء بنت عميث قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا وفي رواية أنها تقال سبع مرات وفي رواية الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوة ذنون إذ وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له وفي رواية له إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس عليه السلام وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا الفصل الثامن عشر في الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وفي بعض المسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يهتسم وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه هفاقة أبدا الفصل التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف من سلطان وغيره في سنن أبي داوود والنسائي عن أبي موسى الأشعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو اللهم انت عبدي وانت ناصري وبك أقاتل وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين قال أنس فلقد رأيت رجالا تصرعها الملائكه من بين يديها ومن خلفها وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار فقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم العشرون في الأذكار التي تطرد الشيطان قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا ومن قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان يومه كله وقد قال تعالى فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والأذان يطرد الشيطان كما تقدم وعن زيد بن أسلم أنه ولي معادن فذكر كثرة الجن بها فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أب العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقار له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه عن عني ثالثا ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسه والشك أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن أعظم ما يندفع به شذه القراءة المعوذتين وأول الصفات وأخر الحشر الفصل الحادي والعشرون في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها قال الله سبحانه وتعالى في قصة رجلين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة فإنه لا يرى فيه سوءا وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة قال الله تعالى وبشر الطابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته ويذكر عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فانها من المصائب وقالت ام سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنها لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة تعالى كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أيضا عنها رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضت ثم قال إن الروح إذا قبض سبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاءه. في الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجز عن كتابتي فأعندي فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفلي بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك قال تلمذي حديث حسن الفصل الضابع والعشرون في الذكر الذي يرقى به من اللفعة واللدغة وغيرهما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب فجعل يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه الحديث وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أب العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى وفي سنن ابي داود والنسائي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم او اشتكى اخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين أنذر رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون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 استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعة نافعا غير ضار عاجلا غير آجل فأصبقت عليهم السماء وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال أنكم شاكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد امركم الله سبحانه وتعالى ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوه وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بيضء بطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين فانشا الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أنطرت بإذن الله تعالى فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال اشهد أن الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله وفي سنن ابي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت وقال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رايناك استسقيت قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الفصل السابع والعشرون في أذكار الجيح إذا هاجت قال أبو هريضة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها واستعيدوا بالله من شرها رواه أبو داود وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وفي سنن أبي داود عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن أمطرت قال اللهم صيبا هنيئا الفصل الثامن والعشرون في الذكر عند الرعد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعن كعب أنه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد وفي الترمذية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث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 وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيب النافع وفي صحيح مسلم عن أنت رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه الفصل الثلاثون في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال دخل رجل ذو المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قذعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الطرس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله اهلكت الأموال وانقطعت السبل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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. وفي سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، وهلال خير ورشد. وهلال خير ورسد آمنت بالله الذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا الفصل الثاني وثلاثون في الذكر للصائم وعند فطره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يخطر والإمام العادل ودعوة المظلوم حديث حسن وروى ابن ماجه عن ابن أبي مليكه عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد وقال ابن أبي مليكه سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ومن وجه آخذ اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم الفصل الثالث والثلاثون في أذكار سفر روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرد سفرا فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وفي المسند أيضا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه فقال سالم كان ابن عمر يقول للرجل إذا اراد سفرا أذن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ومن وجه آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيث ما كنت قال الترمذي حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف فلما أولى قال الله مطوي له البعد وهون عليه السفر قال الترمذي حديث حسن الفصل الضابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده قال علي بن ربيع شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله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 فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت فقال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أهل السنن وصححه الترمذي وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تايبون عابدون لربنا حامدون وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا الفصل الخامس والثلاثون في ذكر الرجوع من السفر قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفر من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صواه البخاري ومسلم الفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة إذا استصعبت قال يونس بن عبيد ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكظهم وإليه يرجعون إلا وقفت بإذن الله تعالى قال شيخنا قدس الله روحه وقد فعلنا ذلك فكان كذلك الفصل السابع والثلاثون في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك عن ابن سعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلت الدابة أحدكم بأرض فلات فلينادي عباد الله احبسوا فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه الفصل الثامن والثلاثون في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قريه يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما اضللن ورب الأراضين السبع وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الجياح وما ذرين اسالك خير هذه القريه وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها رواه النسائي الفصل التاسع والثلاثون في ذكر المنزل يريد نزوله قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التآمات من شر مخلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود الفصل الأربعون في ذكر الطعام والشراب قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقالت عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله فإن نفي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل باسم الله أوله وآخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمه فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه رواه أبو داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه وقال أبو هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن تركه متفق عليه وعن وحشي أن ناسا قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه رواه أبو داود وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه قال الترمذي حديث حسن وعن أبي سعيد رضي الله عنه أثنى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين طواه أبو داود والترمذي وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قارب إليه طعامه يقول بسم الله وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائلته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا الفصل الحالي والأربعون في ذكر الضيف إذا نزل بقوم عن عبد الله بن بوسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ثم أتي بشراب فقال أبي أدعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم رواه مسلم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود وعن جابر قال صنع أبو الهيثم بن تيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما فرغوا قال أثيب اخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته رواه أبو داود الفصل الثاني والأربعون في السلام عن عبد الله بن عمري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم رواه أبو داود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 فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون قال الترمذي حديث حسن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام قال الترمذي حديث حسن وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم وقال أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم حديث صحيح وقال ابو هريضة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فاذا اراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الاخره حديث حسن الفصل الثالث والأربعون في الذكر عند العطاس قال أبو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك الشيطان منه رواه البخاري وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطف احدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري وفي لفظ أبي داود الحمد لله على كل حال وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه رواه مسلم الفصل الرابع والأربعون في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح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 ومن يعطيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك رواه أبو داود وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا آتى أهله قال بسم الله اللهم جلبنا الشيطان وجلب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد يذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما دنا ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة وزينب بنت جحش أن تأتياها فتقرأ عليها آية الكرسي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيتين وتعوذا لها بالمعوذتين وقال أبو رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال الترمذي حديث حسن صحيح ويذكر عن الحسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى واقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وقالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركه ويحنكهم رواه ابو داود وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقق قال الترمذي حديث حسن وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله ابن أبي طلحة والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم ذكره أبو داود وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وعن أبي بن الجشمية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومره رواه أبو داود والنسائي وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكرهة إلى أسماء حسنة فغير اسم بره إلى زينب وغير اسم حزن إلى سهل وغير اسم عاصية فتماها جميلة وغير اسم أصرم إلى زرعة وثم حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة وشعب الضلاله سماه شعب الهدى وبنو الزنيه. سماهم بني الرشدة الفصل السادس والأربعون في صياح الديكة والنهيق والنباح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وفي سنن ابي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فانهن يرين ما لا ترون رواه ابو داود الفصل السابع و في الذكر الذي يطفأ به الحريق يذكر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه الفصل الثامن والأربعون في كفارة المجلس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له وفي سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 قال الترمذي حديث حسن الفصل التاسع والأربعون فيما يقال ويفعل عند الغضب قال الله سبحانه وتعالى وإما ينذغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال سليمان بن صرد كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد متفق عليه وعن عطية بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ رواه أبو دهود وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس وإذا كان جالسا أن يضطرع الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصيبه ذلك البلاء قال الترمذي حديث حسن الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجه رواه الترمذي وعن بريدة رضي الله عنه قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاطرة الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال وعن مجاهد رضي الله عنه قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال أذكر أحب الناس إليك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره الفصل الثالث والخمسون في الدابة إذا عثرت عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعيس الشيطان فقال لا تقل تعيس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب الفصل الرابع والخمسون في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدع له ماذا يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت وهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء فقال اقسميها وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادمة تقول ماذا قالوا تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا وقد روي عنها في الصدقه مثل ذلك الفصل الخامس والخمسون في من أميط عنه أذى عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره، وفي لفظ آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنه سوء منذ أسلمنا ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يدك خيرا الفصل السادس والخمسون في رؤية باكورة الثمرة قال أبو هريره رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدها ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان رواه مسلم الفصل السابع والخمسون في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين حديث صحيح ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى شيئا فعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في من خاف أن يصيب شيئا بعينه قال اللهم بارك لنا فيه ولا تضره وقال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما قال الترمذي حديث حسن ورواه ابن ماجه في سننه الفصل الثامن والخمسون في الفأل والطيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال ما اسمك؟ قال بريدة قال برد أمرنا وقال صلى الله عليه وسلم رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع وأتينا من روطب بن طاب فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والعقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب وأما الطيره فقال معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم وهذه الأحاديث في الصحة وعن أقبة بن عامر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيره فقال أصدقها الفأل ولا ترد مسلمة وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا عند ولا يذهب بالسيئات إلا عند ولا حول ولا قوة إلا بالله الفصل التاسع والخمسون في الحمام يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وزاد سعيد بن منصور بسم الله وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا اتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث وفي سنن بن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه الإمام أحمد وأهل السنن وفي سنن ابن ماجه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال توضأوا بسم الله وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه يا جابر نابي بوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء وفيه قال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصمبت عليه وقلت باسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال البخاري هذا أحسن شيء في هذا الباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الإمام أحمد وأبو دهود وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الفصل الثاني والستون في ذكر بعد الفراغ من الوضوء روا مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه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 وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال الحديث وذكره وفي لفظ للإمام أحمد من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي سنة النسائية عن أبي سعيد للخدري رضي الله عنه قال من توضأ ففرغ من وضوئه فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة هكذا رواه من قول أبي سعيد رضي الله عنه ورواه بقي بن مخلد في تفسيره من حديثه أيضا مرفوعا وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأيمة الأربعة وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث والستون في ذكر صلاة الجنازة في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دهرا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعده من عذاب القبر قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا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 اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فافر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم وسأل مروان ابا ريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها قالت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء أفغفر له رواه الإمام أحمد وأبو داود الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال هجرا أو جر على لسانه ما يسخط ربه عز وجل تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف منكم فقال في حالفه واللاة والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك حديث صحيح وكفاره الشرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل وكثرة هذه الكلمه بضد القمار وهو اخراج المال في احق مواضعه وهو الصدقة وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه حلفت باللات والعزة وكان العهد قريبا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قلت هجرا قل لا إله الا الله وحده لا شريك له وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا ولا ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير وقال في إثناده ضعف وهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد وهما أهل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية والفرق بينهما ظاهر. فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به ولعله ينتج عداوته ولا يصف له أبدا وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به ومدار دار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله تعالى أعلم الفصل السادس والستون فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن ثمرة قال بينما أنا أرمي باسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدق فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح قال كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا قل اللهم رد الضال هذه الضال تهدي من الضلاله رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضاله فقال يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول اللهم الضال التي هذه الضلاله تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك قال البيهقي هذا موقوف وهو حسن وقد قيل إن من ضاع له شيء فقال يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي ردها الله تعالى عليه الفصل الثامن في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة روى الاعمش عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه رواه أبو داود وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات الفصل التاسع والستون في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي أثر آخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي أثر آخر أفضل الكلام اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس الفصل السبعون في الذكر المضاعف في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة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 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الفصل الحادي والسبعون فيما يقال لمن حصل له وحشة روين في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال قل سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو إذارا أو عماما يقول اللهم لك الحمد أنت كسوت لي أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له قال أبو نضره وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تبلي ويخلف الله تعالى ذكره البيهقي وعن سال بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الفصل الثالث والسبعون فيما يقال عند رؤية الفجر روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته هذا إسناد صحيح على شرط مسلم الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب قال الله تعالى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 الله بما تعملون بطيئ فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين لو كان كذا وكذا لما وقع قضاءه بخلافه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أذبر حسبنا الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله ونعم الوكيل فإذا قال حسبي الله بعد تعاط ما أمر به من الأسباب قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول وإذا عجز وترك الأسباب وقالها قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقترضتها حكمة الله عز وجل فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابن له يقول اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا واعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها فقال سعد رضي الله عنه لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رب اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مخبتا اليك اواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمه صدري هذا حديث صحيح وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع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 فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب هو وعد أخلف. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني قال الترمذي حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسل الله المعافاة فإنه لم يؤتى رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت. وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول اللهم إني أسألك الصبر، قال سألت الله البلاء، فسر العافية. ومر برجل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال وما تمام النعمة قال سألت وأنا أرجو الخير قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني وفي المسند عن بسر بن أرطاءة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذي الدنيا وعذاب الآخرة وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام أي الزموها وداوموا عليها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 وفي صحيحه ايضا عن انس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به اعطى وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمه على الرشد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 ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك فلما أسلم قال يا رسول الله علمني الكلمتين قال قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. حديث صحيح وزاد الحاكم في صحيحه اللهم قيني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري اللهم اغفر لي ما أسرت وما أعلنت وما أخطأت وما تعمدت وما علمت وما جهلت وإسناده على شرط الصحيحين وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنهما فقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءا علمني قلت ما هو قال كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قال لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المغطجين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سأل محمد الرب اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق الموازين وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وذري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي, خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين وفي صحيحه أيضا من حديث معاذ قال أبطأ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر حتى كانت أن تدرك الشمس ثم خرج فصلى بنا فخفف في صلاته ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه فقال على مكانكم أخبركم ما أبطأني عنكم اليوم إني صليت في ليلة هذه ما شاء الله ثم ملكتني عيني فنمت فرأيت ربي تبارك وتعالى فألهمني أن قلت اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب عليه وتغفر لي وترحمني وإن أردت في خلقك فتنه فنجني اليك منها غير مفتون اللهم واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ثم اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموهن وادرسوهن فانهن حق رواه الترمذي والطبراني وابن خزيمه وغيرهم بالفاظ أخرى وفي صحيح الحاكم ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف على كل غائبة لي بخير وفيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا وفي عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسى سلمان الخير فقال له إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا وفيها أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وأعوذ بك من المأثم والمغرب اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم بععد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة أوجز فيها فقيل له في ذلك فقال لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى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 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النهر وفيه ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو اللهم احفظني بالاسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام راقدة ولا تشمت بي عدوا حاسدة اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قامه وإن شاء أزاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يجلس مجلسا كان عنده أحد أو لم يكن إلا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا وبارك لي في ثمعي وبصري واجعل هما الوارث مني اللهم اجعل ثأري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني فسئل عنهن ابن عمر رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ملأ سماواته وملأ أرضه وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون وصلى الله على خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من بريته وامينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط المستقيم هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا فأحيى به القلوب بعد مماتها وأنارها به بعد ظلماتها وألف بينها بعد شتاتها فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة من ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء في الله تعالى حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله تعالى ودعا إليه وسلم تسليما انتهى كتابنا هذا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى صحبتكم في هذه الرحلة عمر البساطي وكان تمام هذه الرحلة صبيحة يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر الله المحرم لعام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم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 ولا إلى النار مصيرنا واجعل برحمتك الجنة هي دارنا وقرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى